أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْطَتْ لِأيَّ يومٍ أُجْجِلتْ لِيَوْمِ الفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الفَصْلِ وَيَرُو يَوْمَ إِذِ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 مِمَّا هِيَ نُمَهِين فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنَعْمَ الْقَادِرُونَ وَيَرُوِينَ يَوْمَ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلَ الْأَرْضَ كِفَاءً أَحْيَاءً وَأَمْوَاتَ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَمِيخَاتٍ وَأَسْفَينَكُمْ وَأَصْفَيْنَاكُمْ مَا آمِنْ فُرَاتَا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلِّقُوا إِلَّا مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ انطلقوا إلى ظل انزي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُزَنُّ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيد، ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين تقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحرم سين ويل يومئذ للمكذبين قلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين